الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون وليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أقعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون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 وكان عند الله وجيها